اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع هي دار القرار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 إلى العزيز الغفار وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن ردنا وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله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 فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ اَدْعُوا رَبَّكُمْ اُدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُن تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَدْعُ كافرين الا في ضلال ان لنا نصر رسلنا والذين آمنوا, والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاسعاد يوم لا يرفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سور